ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومرزقناه من نار رزق حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا و جهرا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 واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ مسخرات في جو السماء؟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 وجعل لكم من جلود الأعناق بيوتا تستخفونها يوم وعكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعاً إلى حين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 نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها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 وضل عنهم ما كانوا يفترون الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم واجئنا بك شهيدا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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أم كاثا كاثا تتخذون أيمنكم دخلا بينكم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 ولو شاء الله لجعلكم أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا عما تعاملون ولا تتخذون أي منكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعدث بوتها وتذوق السوء بما صدتم. وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إن تعلمون ما عيدكم ينفد وما عيد الله باقٌ ولنجزي الذين صبروا أجرهم. ولنجزي الن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمى صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو حياة طيبة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 فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا